الملتقى بيها بيها حلول الفكر أعددنا لغيبتها المقابر سنغير فوق معاقل الكلمات نقتحم المعابر وهناك وهناك نأسر كل صيحات التراجع والتآمر كلماتنا طلقات عز ونحن فيزوي في زيوف الراجفات على المحاور وشفاحنا ميلاد ذاكره الثبات لكل صابر وصدورنا اعماق مصطلحات منتصر وغافر اعناقنا نذرت لبارئها الحناجر اطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر فهنا فهنا تسر بل بالدمى زحف المحابر وهناك وهناك تشتبك الإرادة والخواطر سنظل يا وهم اليهود ولن نغادر سنخوضها انشودة الأحرار تهدر واصطمع معت الضمائر فرسانها نشتاك خوض غمارها ونفاخر ان نبقون على العهد ضد ان نبقون على العهد ان نبقون على العهد فان ان دوت بي اس ان نبقون على العهد ان نبقون على العهد لللله لللله لللله لللله لللله لللله قل المقاوم ಲಲಲ ಲಯಾಬಿ ಮುಖಾವಿ ಉಲ್ ಬಿ ಸರ್ಖಿ ಅವಿ ಮಿನ್ಫಿರೀನ ಉಲ್ಲಯ ಶಾಬಿ ಮುಖಾವಿ ಉಲ್ ಬಿ ಸರ್ ಹೋದಿಂ ಅವೀಯ ಪಿನ್ دل عز قادم من فلسطين الأبيا من أراض طاب فيها زرع أستاذ البريا من بلال من صهيب من خيول أحمديا من رجال من نساء من فتي من فتيا من صغير رغم جرحه بلغ الاقصى تحيا يا فلسطين اسمعيني يا فلسطين اسمعيني, اسمعيني ان بقون على العهد ان بقون على العهد لللله لللله لللله كل الناس نادي شفل ಸಿಹಜಿ ಇನ್ನೂಲ್ಬೀಯ ಇನ್ನೂಲ್ ಜಿಹಿ قد كرهت الجاهلية قل لكل الناس نادي انني شعل القضية انني فحن الجهادي قد كرهت الجاهلية الفدائيون صحبي بلغ الاوغاد هيا انني ماض بـدربي رافعا راسي ابيا فالفدائيون صحبي بلغ الاوغاد هيا انني ماض بـدربي رافعا راسي ابيا يا, يا فيلاد ಾಯ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಯ ಇನ್ನ ಬ ಪೂನಾ ಲಹಿ ಇನ್ನ ಬ ಪೂನಾ ಲಹಿಲ ಜಲ ಜಲ ಜಲ್ಲ للا لالا هذه غزتنا تنادي بالدماء تبقى عليا حرة تخزي الاعداء وعلى الباغي عصيا هذه غزتنا تنادي بالدماء تبقى عليا حرة تخزي الاعداء وعلى الباغي عصيا فيها للقسام جند عاهد الله المنية ومضى والعهد عهد مصحف والبندقية فيها للقسام جند عاهد الله المنية ومضى والعهد عهد مصحف ು ಪ್ರಿಯ ಪಿಳಸ್ತ್ರೀ ಾಯ ಪಿಳಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಮಾಯ ಪೂನಾ ಲಲಾಹಿನ್ನ ಪೂನಾ ಲಲಾಹೀ ಲ ಲಲ್ಲಾ ಲಲ್ಲಲ್ಲಾ ಯೇ ಯೇ ಗಲ್ ಕತಿರಿ ಇನ್ನ ಪಿಲ್ಲವ ನಶ್ಮಲ್ ಹುಯ ಇು ತೀನ್ನ ಐಶ್ನ ಕೃಯ ಯು ಗಲ್ ಇನ್ನ ಪಿಲ್ಲವ ನಶ್ಲ್ ಹುಯ ಐಶ್ವರು ತೀಶನ ಕಿ ಪ್ರಣೀಯರು ಇನ್ನ وكذا منا هنيا ونزار وصيام وكذاك خليل حيا هو ذا الزهار منا وكذا منا هنيا ونزار وصيام وكذاك خليل حيا يا فلسطين السلام يا فلسطين اسمعيني ಾಯ على العهد ಲಲ್ಲ ಬೂ على العهد